أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت أختها حتى الدارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا أولئي أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت وَلَا هُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا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 ما في صدورهم من غِلٍّ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا